لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون يَسْعَوْنَ فَلَا تَحْسَبَنَّهُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَعْمَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولهم